يا حظ ما النفس قليل حرجها ما شالها ملح على لا وما على اعلاج ما حس تاهدني عن كثير اللي جاجها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 لعن ونفسي اللي كلها من على جهه حارت تلافت بين مدخل ومخرج ونفسي بنه مدخل ومخراج من غمها ما شفت شيان بهجه وهمه في مهجتي تاع العجل عاج من غمها ما شفت شيان بهجه مومها في موجتي تلعج العام يا حظمت نفسه قليل انحراجها ما شا لهم الحال لو ما لها علاج ما حس ته دنيا جاجه لا قد عن فرجه ولا هو الضوايا <تصفيق> يا الله يا رب السماوات تبجها عن خاطري وافتح لها كل معراج يا الله يا خاطري وافتح لها كل ما عراج ماني بنا شكل غيرك على شكوى لغيرك ما به طال جت حجاج ماني بنا شكل شكوى لغيرك ما بها طلق تحجج شكوى لغيرك ما بها طلق تحجج يا طول بالنفس اهلي ليل الحرج ما شالها تا دنیا